موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نازل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرئه على الناس على مكث لتقرأه على الناس لتقرأه على النَّاسِ على مكفؤ ونزلناه تنزلا قل أعمن به أو لا تؤمن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم إذا يُتْلَى عليهم إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ, يبكون ويخر اني ابكونا ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك لا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله